الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 119. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 113. من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 112. بل الظالمون في ضلال مبين 113. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله 114. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 115. ومن كفر فإن الله غني حميد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 وهننا على وهن وفي صاله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاءذاك ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما 119 وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 119 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن لا سماه يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 112. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 113. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وَمَنْ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 117. ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من الباطل وأن الله هو العلي الكبير 118. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 112. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 113. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام